سلامي على العلوان قاهر بني علمان يا ناصر الإسلام بالعلم والإيمان واسمع يا برميدان يا ظالم العلوان تحكم بلا قرآن بالجهل والعصيان واسمع يا بالقرآن والصاكب الإحسان والصبر والإحسان واختامها يا أخوار يا على الميدان نقهر بني علمان وننصر العلوان سلامي على العلوان قاهر بني علمان يا ناصر